أيها الإخوة هذا هو الشريط السادس والأربعون من تفسير سورة آل عمران فمما يكون في الدنيا أن الله إذا أحب الإنسان سدد أعماله وخطواته وأقواله وأفعاله كما جاء في الحديث الصحيح من عادا لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبده بشيء أحب إلي مما افترحت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبتشو بها ورجله التي يمشي بها ولا إن سألتني لا ولا إن سألني لا وطيرنا ولا إن استغاثني لا ولا إن سعادني لا وعيدنا. هذا من فوائد محبة الله. ومن فوائد محبة الله عز وجل تيسير فعل الطاعة وترك المعصية وذلك لأن الإنسان إذا أحب شيئا طلب الوصول إليه فإذا كان يحب المال طلب الوصول إلى المال للبيع والشراء والتاجير وغير ذلك إذا أحب شخصا طلب الوصول إليه لمصاحبته ومصادقته إذا أحب أي شيء فإنه يطلب إيش؟ الوصول إليه فإذا أحب الله العبد أحبه العبد فطلب الوصول إليه ومن فوائد محبة الله العبد أن الله تعالى يلقي في قلوب العباد محبته كما قال الله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن مدى وجاء في الحديث أن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل إن يحب فلان فأحبه فيحبه جبريل ثم ينادي في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبها للسمع ثم يوضع له القبول في الأرض فيكون مقولا عند الناس في هذه الآية الكريمة من الفوائد أن الله سبحانه وتعالى أثاب هؤلاء الذين أحسنوا في مقالهم وفي عالم بماذا بثواب الدنيا وثواب الآخرة ومن فوائدها أن رحمة الله تعالى سبقت غضبه فهو يثيب الطائر ثوابين ثواب في الدنيا وثواب في الآخرة لخلاف العقوبة فإن الله تعالى لا يجمع بين عقوبتين فإذا شرع عقوبة في الدنيا على ذنب فإنه لا يعاقب به في الآخرة كما جاء في الحديث أن الحدود كفارة الحدود يعني العقوبات تحد الزنا والسرقة أنها كفارة لأصحابها وقال النبي عليه الصلاة والسلام في المتلاعينين قال لهما عذاب الدنيا أهوا من عذاب الآخرة بل إن الله تعالى قال وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير فليجمع الله الإنسان عقوبتين على ما أصح عقوبة في الدنيا وعقوبة في الآخرة لكن يجمع له بين ثوابين في الطاعة ثواباً في الدنيا وثواباً في الآخرة لأن رحمة الله سبقت غضبه ومن فائد هذه الآية الإشارة إلى خفة شأن الدنيا بالنسبة للآخرة من أين توخذ؟ من قوله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخر كأن الدنيا ليست في شيء حتى يكون فيها حسن كما قررنا ففيه إشارة إلى أن العاقل لم له أن يعتني بماذا بثواب الآخرى الذي هو الحسن ومن فائد الآية إثبات البعث والجزاء لقوله ثواب الآخرى ومن فوائدها إثبات المحبة لله وهي صفة حقيقية ثابتة لله على وجه اللائق به طيب الرضا ثابت لله ثابت لله الفرح ثابت لله العجب ثابت لله وهكذا جميع الصفات التي جاءت في كتاب السنة يجب علينا أن نؤمن بها على أنها حق على حقيقته لأن الله خاطبنا بالقرآن بلسان عربي مبين ولم يأتي عن الصحابة ولا عن العمة أنهم حرفوا هذه النصوص عن ضواهدها وهذا يدل على أنهم أقروا بها كما جاءت على ما هي عليه وهذا مذهب السلف ومذهب أهل السن والجماعة وفيه الراحة والطمأنينة لأن الإنسان إذا لاقى ربه وقد أثبت له الصفة التي دل عليها قراء والسنة فإنه يوافيه بحجه أو بلا حجه، يوافيه بحجه، لكن إذا وافى ربه وقد حرف وقال معنا يحب المحسين أن يثيبهم ليس له حجة ليس له حج عند الله طيب ونحن نتكلم دائما على أن الذين أنكروا شيء من صفات الله بحجة عقلية أنا نجيبهم على سبيل إجمال بأن نقول أولا أن هذا خلاف طريقة السلف لأن السلف لم يستدلوا بالعقل على إثبات الصفات أو نفيها ثانيا أن العقل لا مجال لهم في باب صفات الله لأن سبات الله خبر محظ والأخبار المحظة ليس للعقول فيها مجال إطلاقا ثم لو قال قال ألا يمكن النقيس الغائب على الشاهد قلنا لا يمكن القياس لأن الله نفى هذا القياس ونهى عنه, نفاه ونهى عنه. فقال ليس كمثلي شيء وقال لا تضرب لله الأمثال أنا ربما أقيس شخصا لم أعلم به على شخص أعلم به وأشاهده لكنني لا أمكن أن أقيس الخالق على المخلوق لأن الله نفى ذلك بل نهى عنه ثالثا أن نقول لهم إن نفيكم لما نفيتم بحجة أن العقل لا يدل عليه غير صحيح في الاستدلال عند العقلة وذلك لأننا لو قدرنا أن العقل لا يدل عليه فقد دل عليه السمع، دل عليه السمن انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاع المطلوب. يعني ما إذا قلنا هذا لا يدل على على كذا قلنا لكن عندنا دليل آخر حب أن العقل لا يدل على ما نفيه من الصفات لكن السمع دل عليه وهذا كما أنه في الأمور المعقولات فهو أيضا في الأمور المحسوسات لو قلت إن هذا الطريق لا يؤدي إلى مكة هل معناها أنه لا يمكن أن نصل إلى مكة؟ هولا يمكن النصب من طريق آخر. فهب أن العقل لا يدل على ثبوت ما نفيتم فإننا نستدل عليه بإش؟ بالسم رابعا أن نقول بل إن العقل يدل عليه وأولى مما ذكرتم يعني أن نثبت ما نفيتم بدلات العقل نثبته بدلات العقل إثباتا على وجه يكون أظهر مما ذكرتم فمثلا هم يقولون إن الإرادة ثابتة لله دلّا على العقل والكلام هنا مع العشعرية يقولون إن الإرادة ثابتة لله عز وجل لأن العقل دلّا عليه عرفتم ما هو دلالة العقل على الإرادة التخصيص يعني كون السماء سماء والأرض أرضا هذا تخصيص. من الذي خصص أن يكون السماء سماء والأرض أرضا الإرادة أراج الله أن يكون سماو فكانت وأن تكون الأرض أرضا فكانت إذن هذا دليل عقلي على ثبوت الإرادة لله نقول أنتم نفيتم الرحمة نفيتم الرحمة ونحن نستدل لها بالعقل ألم تكن نعم الله عليكم لا لا تحصى سيقولون بلى لا تحصى إذن هل هي أثار رحمة ولا أثار غضب آثار رحمة آثار رحمة ولهذا حتى العام إذا جاء المطر وانتشر الخصب يقول هذه من من رحمة الله من رحمة الله نرازل عن المطر وانتشر الخصب بل يقول مطرنا بفضل الله ورحمته فيثبتون الرحمة الله بدليل عقلي كذلك أيضا الرضا يمكن أن نثبته بدليل العقل إثابة الطائعين تدل على رضا الله عنهم ولا على غضبه لو غضب تقم لكنه رضي فأثاب فهذا دليل العقلي فصار الذين ينكرون ما ينكرون من صفات بحجة أن العقل عليها أن العقل لا يدل عليها محجوجون من أربعة أوجه ذكرناها الآن وهي أن هذا الاستدلال مخالف لطريق السلف فالسلف لا يستدلون بإثبات الصفات أو نفيها بالعقل وإنما ليش بالسنة ثانيا أنه لا مجال للعقل فيها وإذا ادعوا القياس قل القياس من نوع لأن الله نفاه ونهى عنه ثالثا أن ه نعم ثالثا يقولون إن العقل لا يدل عليها نقول هب أن العقل لا يدل عليها فقد دل عليها إيش السم فوجب ثبوتها بالسم لأن انتفاء الدليل المعين الذي هو العقل لا يستلزم انتفاء المدلول إذ قد يثبت بدل آخر رابعا أن نقول إننا لا نسلم لكم أن العقل لم لمدل عليها فل العقل قد دل عليها ثم نأتي بالمثال الذي تتضح به الحجة طيب من فوائد الآية الأكريمة الحث على الإحسان الحث على الإحسان لأن الإحسان سبب اللغاية هي غاية كل إنسان وهي محبة الله فإذا كان سببا لهذه الغاية العظيمة كان كان مأمورا بها محثوثا عليه ويدلكم على أن محبة الله هي غاية أن الله قال في كتابه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ولم يقل فاتبعوني تصدقو فيم الدعيتم قال قال يحبكم الله لأن الثمرة العظيمة هي أن الله يحبك مع أننا نظما أن من أحب الله حقا فسيحبه الله لأن الله يقول من أتاني يمشي أتئتو هرولا ومن تقرب شبر شبرا تقربت منه ذراعا ومن تقرب إليه ذراعا تقربت منه باعا فإذا كانت محبتك لله صادقة فإن محبة الله لك مضمونة لكن البلاء كل البلاء أن تدعي المحبة وليست محبتك صادقة هذا البلاء يكون قلبك مشغولا بمحاب أخرى كمحبة المال محبة الأولاد محبة القصور محبة المراكب محبة النساء وهكذا هذه المحاب تضايق محبة الله في القلب إلا إذا كانت تابعة للمحبته أطبالكم لهذا يعني لا لا تقولوا أن تتسد علينا باب محبتي ما جبلت النفوس على محبته نقول محبة هذه الأشياء إذا كانت تابعة لمحبة الله صارت من محبة الله لو أحب المال من أجل أن ينفقه في سبيل الله كانت هذه المحبة تزاحم محبة الله أو لا لا تزاحمها بل تزيدها لو أحب النساء من أجل تكثير الأمة ومن أجل تحصين فرجه ومن أجل الفوائد التي رتبت عليه على النكاح كان هذا من من محبة الله لكن لمجرد قضاء الوتر تجده يتعلق قلبه بكل امرأة ما يستقل على شيء حينئذ يكون هناك مزاح فتضعف محبة الله سبحانه وتعالى في القلب المهم أن الشان كل الشاني الشان أن الشان كل الشاني هو أن الله يحبك هذا هو المهم وامن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات الصفات الاختيارية لله عز وجل يعني التي تتعلق بمشيئته فإذا علق الله الصفة على فعل علمنا أنها من الصفات الاختيارية المتعلقة بمشيئته كيف ذلك؟ لأن الإحسان فعل العبد وفعل العبد حادث أو حادث حادث. حادث إذا كان محبة الل... الإحسان سبب لمحبة الله وهو فعل عبد وهو حادث لازم من ذلك ثبوت المحبة المعلقة بإيش بالإحسان واضح والصفات ال... ال... الاحتيارية أيضا أنكرها الأشائر و... ونحوهم وقالوا لا يمكن أن يقوم بالله صفات حادثة خيارية لماذا قالوا لأننا لو أثبتنا لله صفات حادثة لزم قيام الحوادث به والحوادث لا تقوم إلا بحادث. والله عز وجل أزلي أزلي أبدي خير قال ويلو هذا كذب أن الحوادث لا تقوم إلا بحادث. أليس الله يقول ويفعل الله ما يشاء والله يفعله ما يريد يفعل ما يريد أليس الإنسان منه إرادته ليست ليست تابعة لوجوده بل للإنسان إرادات تتجدد ولا يلزم أن يكون هذا المريد لم يوجد إلا عند وجود إيش؟ الإرادة بل هو سابق عليها أليس كذلك؟ نحن سابقون على, على إرادتنا يعني أن الإنسان موجود قبل أن يريد فلا يلزم تساوي الإرادة مثلاً أو الأفعال الاختارية مع الوجود فالإنسان يفعل أفعالاً كثيرة متجدداً لم تكن معه حين وجوده فكذلك رب عز وجل يفعل ما يريد أفعالاً لم تكن معه سبحانه وتعالى أزلية بل هي حادثة لكن قد تكون حادثة النوع وقد تكون حادثة الأحاد ويكون نوعها قديما أزلية فالكلام مثلا إيش؟ قديم أزلي لم يزل الله سبحانه وتعالى متكلما لكن أحاده حادث لا إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن نعلم أن مرادات الله عز وجل تقع كل يوم هو في شاء يحيي ويميت ويعز ويذل ويرزق ويمنع وكل هذه الأشياء بإرادة مقرونة بالقول إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيه ومع ذلك لا يلزم منه أن يكون سبحانه وتعالى حادث فتعليلهم هاته ها هذا النفي الذي سلكوه تعليل علي والله لو قلنا إن الله لا يفعل لو قام به فعل لازم أن يكون حالثا كيف إذن هو عاجز عن فعل وهذا نقص ولا كمال نقص أي نقص فانظر كيف كان عن الباطل يفرون مما يعتقدونه باطلا فيقعون في شيء هو أبطل منه وأشر منه مع تطاولهم على تحريف النصوص وتعطيل الله عز وجل عما وصف به نفسه فهم محربة معطلة واقعون في شر مما من فروا منه ثم قال تعالى يا أيها الذين آموا من تهل وقت ساعة ما سمعت نعم لكن الله خيالك Jäähtyneet sävelillä, يكون هناك سبب قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا من أجله يحتاجها إلى النظر في هذا الحديث ووصيها ما يؤثر على الثواب, ما, يأثر على الثواب, الثواب ما يؤثر إذا خالصت النية أن تكون أن يكون القصر أن تكون كلمة راهية لكن قد يكون بعض المجاهدين يغلب جانب العليم من هنا ينقص الاجر كثيراً حسب تعليبي حسب الذي قام في قلبه فالحديثه تاجي نظرا في سبب ربما يكون سببه يدل على أن لهم إرادة للدنيا نعم على هذا حرم الصلاه مثل في ولا في هذا به ولكن لعل هذا لعظم, لعظم أفعالهم صار, صار, لهم صار لهم الحد في الدنيا والعذاب في الآخر ولفق ثبت في الصحيحين وغيرهما أن من أصاب شيئا من, من هذه الدنوب والمعاصف وقيم عليه في الدنيا فإن الله فإنه كفارة الله وسمية الآية وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وأن الله لا يجمع إنسان عقوبته، فإما أنه قال هذا لشدة جرمه وذنبهم يجمع لهم في هذا وفي هذا وهذا فَإِلَّا هُمْ أَوَلَّا تُغْرِرُ أَخِيرُ النَّاسِينَ سَنُلْقِي فِي قُلُودِ الَّذِينَ كَفَرُوا غُبَّةً بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِلْ بِهِ إِلَّا الطَّعَامَ وَمَا أَوَّلُهُمْ وَلَقَلَ صَنَقَكُمُ اللَّهُ وَعَدَهُ إِذَ تَخُصُّونَهُمْ بِإِذْنِهُ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ منكم مَنْ كَانَ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ الْآخِرَةَ سَنُيَسِّرُهُ لِلْآخِرَةِ وَسَنُصْعِدُهُ لِلْأَعْلَى سَنُصْرِفُ عَنْهُمْ رِيَاضَ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ بس. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن الدروس الليلية ستبدأ من الليلة ان شاء الله على ما هي عليه يعني إننا نعود إلى التفسير في ليلة الجمعة والحديث في ليلة السبت والفقه في ليلة الأحد ثم الحديث في ليلة ثانية ثم الفقه في ليلة ثلاثة وفي ليلة الأربعاء التفسير وفي الخميس البخاري وفروع التفسير أما ما بعد الأذان فهو التوحيد في النونية حتى تنتهي إن شاء الله أما درس الصباح فسيكون إن شاء الله بعد الرجوع من الطائفة يعني حوالي 15-17 من الشهر من شهر صفر إن شاء الله تعالى نعم ها؟ لا العراب تبع القرآن يتجمع فيه عراب هذا العادي. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على عقابكم فتنقلبوا خاسرين صدر الله هذه الآية بالنداء والتصدير بالنداء يدل على العناية بما سيوجه للمخاطب وذلك لأن النداء يفيد التنبيه ولو نبه الإنسان إلا لشيء مهتم به فإذا وجه الله الخطاب أو إذا صدر الخطاب فهو دليل على العناية به لأهمية ثم وجه إلى العباد باسم الإيمان يا أيها الذين آمنوا والغرض من ذلك هو أولا الإغراء والتشجيع على قبول ما يلقى لأن الإيمان هو الذي يحمل الإنسان على قبول ما أمره الله به وعلى ترك ما نهى الله عنه ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه إذا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا فعرعها سمعك فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه ويفيد أيضا فائدة ثانية وهو أن قبول المذكور قبول المذكور من مقتريات الإيمان كما أنك لو وجهت إلى شخص كريم وقلت له يا أيها الكريم أعطي الفقير وأعن المحتاج فإن هذا يدل على أن إعطاء الفقير وإعانة المحتاج من مقترى كرمه إذن قبول ما يأتي بعد هذا الخطاب يدل على أي يعني يكون هذا من مقتضى الإيمان. الفائدة الثالثة أو الغرض الثالث أن عدم قبوله نقص في الإيمان. لأنه إذا وجه الخطاب إلى إنسان بلفظ الإيمان ولكن لم يمثل فهذا نقص في إيمانه. لأن ما يأتي بعد النداء يا أيها الذين آمنوا إما مأمور به أو منهين عنه أو مخبر به فترك المأمور نقص في الإيمان والوقوف المحضور نقص الإيمان والتكليب بالخبر نقص في الإيمان استمع إلى هذا الخبر من الله عز وجل خبر منه عليم بكل شيء إن تطيع الذين كفروا وإن هنا شرطية وفعل الشرط تطيع ولكنه لم يجزم هكذا نقول مجزوم لماذا بحذف النون والواو فاعل لأنهم من الأفعال الخمسة وأما جواب الشرط فهو قوله يردوكم يردوكم على أعقابكم وهو مجزوم بحذف النون والواو فاعل قوّن يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا إذن هناك أمر موجه من الكفار إلى المؤمنين لأن الطاعة تقابل الأمر أو نهي موجه من الكافرين إلى المؤمنين يعذرونهم بالفحشاء وينهونهم عن المعروف فإن طعتمهم في ذلك فالجواب يردوكم على أقانع وقوله ان تطيع الذين كفروا عام يشمل اليهود والنصارى والمشركين والملاحدة الذين ليس لهم دين ولا تعبدون بشيء أي واحد كفر إذا أمرك بشيء فأطعته فإنه يردك على عقابك فتنقلب خاسرا وقوله ان تطيع الذين كفروا أي فيما يتعبد به لله أما في المسائل الأخرى كمسائل الصناعة مثلا فإنه لا يدخل في الآية لا شك لو أن مهندسا من الكفار أمرك أن تصنع كذا لتكون النتيجة كذا فإنه لا يدخل في الآية إن يقصد به ما يكون على سبيل أيش؟ على سبيل التعب يأمرك بالفحشاء شرب الخمر بالسرقة بالسرقة بسوء الأخلاق أو, أو ينهاك عن المعروف ينهاك عن الصلاة ينهاك عن الإخلاص لله وما أشبه ذلك وقوله يردوكم على أعقابكم الأعقاب جمع عقب وهو مؤخر القدم ويقال له العرقوب يعني يجعلكم يجعلونكم تمشون على الخلف على الخلف ومعلوم أن الذي يمشي على الخلف سوف يقع في الحفر ويطأ الشوق والحصى وهذا قريب من قوله تعالى أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم فهم يردوهم على عقاب فتنقلب خاسرين تنقلب الانقلاب يقتضي التحول من حال إلى حال ولهذا يقال انقلب من الج من الجنب في فراش انقلب في فراشه من الجنب من الجنب الأيمن إلى الجنب الأيسر إذا هناك تحول من حال إلى أخرى إذا أطعنا هؤلاء المشكِّين هؤلاء الكفار تنقلبوا وقول خاسرين هذه حال حال من الواضح القول تنقلبوا أي تكونوا في خسارة بعد أن كنتم في ربح لأن الإيمان ربح كما قال تعالى والعصري إن الإنسان لفي خسر أي إنسان كل ولهذا قال هنا للعموم أي إن كل إنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الذين اتصبوا بهذه الصفات الأربع هم الرابحون ومن سواهم فهو خاسر خاسر إيش خاسر عصره خاسر عصره وهذه الحكمة من الله من أن الله أقسم بالعصر دون غيره لأن العصر هو خزاء هو خزائن الأعمال فإذا لم يقم الإنسان بهذه السبعة الأربعة خسر عصره وكان عمره خسارة طيب تنقلب خاسرين لأنكم تحولتم من إيش؟ من الكفر من الإسلام إلى الكفر وفي آية أخرى سبقت يا أيها الذين آنوا أن تطيعوا فريقا من الذين أوثوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين فهنا قال الذين كفروا وهناك قال فريقا من الذين أوثوا الكتاب لأن الذين أوثوا الكتاب بعضهم فيه خير بعضهم فيه خير كما قال تعالى ليس سواء من أهل الكتاب أمة قائمة وهذا من بلغة القرآن لما قال ان تطيعوا فريقا من الذين أموت كتاب قال يردوكم بعد إيمانكم كافرين فريقا منه أما الكفار فكل الكافرين يريدون منا أن, أن نكفر وأن ننقلب على عقابنا خاسرين ثم قال تعالى بل الله أولكم بل هنا للإضراب الانتقال أو الإبطالي لا الإبطالي لكنه إبطال شيء مقدر لأن طاعتنا للكفار تكون لرجاء لرجاء أو خوف لرجاء أو خوف يعني نحن إذا طعنا الكفار، فإما أن نضيعهم رجاء وإما أن نضيعهم خوفا رجاء أن ننصرون أن نمدون بالمال وما أشبه ذلك خوفا من أن يسطو علينا وأن يحاربون ويقاتلون هنا حصن الاضراب تماما فقال بل الله مولاكم يعني لا تطيعوهم وتتولونهم فإن لكم من هو خير من ولايته وهو الله ولهذا يعتبر هذا الإطراب إضرابا إبطاليا لشيء مقدر إن تطيعوا في... الذين كفروا من أجل أن يكونوا لكم أولياء فإنكم سوف يردوكم على يردونكم على عقابكم فتنقلبون خاسرين ثم قال بل الله مولاكم إذا كان هو الله مولانا سبحانه وتعالى فإننا لا يهمنا أحد من أهل لا يهمنا أحد من أهل ما دمنا نؤمن يعني الله مولانا بما معنا من الأوصاف التي التي نستحق بها الولاية لأن له لأنه ليس كل إنسان يقول إن ولي الله يكون الله وليه لكن إذا وإذا كان الله مولانا بما معنا من الأوصاف التي نستحق بها الولاية فإننا لن يهمنا أبدا. مهما كانوا من القوة ومهما كانوا من الصناعة ومهما كانوا من المال فإنهم لن لجهمون، لأن معنى من الله عز وجل من يقول للشيء كن فيكون ولكن الله عز وجل يأمرنا أن نقاتل فإذا كانت فإذا أعيتنا القدرة مع القيام بما يجب حين عيد جاءنا نصر من الله لا قبل للبشر به وهذه حقيقة يجب أن نفهمها نحن مأمورون بأن نعد العدة وأن نقاتل لكن إذا جاءنا ما لا طاقة لنا به حينئذ يأتي نصر من الله ليس لنا به طاقة ولا لغيره، وله شواهد في التاريخ لهذا القول الذي قلته شواهد في التاريخ فموسى عليه الصلاة والسلام لما خرج من مصر وكان فرعون قد جمع له جميع أهل المدائن كل المدن جمعهم من أجل القضاء على موسى وقومه وقال إنها ولا إلى شرذمة قليلون ليخفف شأنهم عند قومه حتى يستعدوا ويهموا بالطبع عليه وصلوا إلى البحر هل الإنسان طاقه في البحر؟ لا ليس له طاقة. ولهذا قال قومه إن لم يدركون لأن البحر أمامهم وفراهم جنوده خلفهم كيف كيف يفتكون؟ قال كلا إن ماء رب ساهدي فأمره الله عز وجل أن يضرب البحر فضربه مرة واحدة بعصا عصا تحمل باليد مرة واحدة فقط. فانفلق اثني عشر طريقا يبسا بلحظة هذه الارض الرطبة التي وحى وطين صارت بلحظة يبسا وهذا الماء السيال صار ككل فرق منه كالطول العظيم كالجبل جبال واقف ليس السجالة حتى ان بعض العلماء يقول إن الله جعل في هذه الكتل المائية جعل فيها فرجا حتى ينظر بني أسرائيل بعضهم إلى بعض لأن الإنسان في وسط الماء المئة على يمين ويساره ويخشى أن أصحابه قد غرق، فجعل الله لهم فرجا في هذه الأطوات ينظر بعضهم إلى بعض بلحظة هذه لا طابة للبشر فيها لكن الله من كان الله مولا فهو من خرجوا من البحر ناجين ثم دخل فرعون وقومه فلما دخلوا في البحر وتكاملوا داخلين أمر الله البحر أن ينطب بلحظة فانطبعوا بلحظة أغرقهم وكان فرعون قد أرعب بني إسرائيل فأخرجه الله عز وجل له لهم جسدا نجرون إليه فاليوم نجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية خصما أنه أنه هلك وفيما يذكر من من تاريخ هذه الأمة أن العل بن الحضرمي لما وصل إلى البحرى وجد البحر أمامه ولا سمعه سفن فتعال الله عز وجل فعبر الماء على أقدامه والخيول والإبل كلها تمشي على الماء كأنما تمشي على صفا من الحجر هذه ليس لنا بها طاقة وكذلك يضم ما يذكى عن سعد بن أبي وقاص عند فتح المدائن أنه وصل إلى دجلة وهي تقضف زبدا من قوة الجريان والفرس عبروها بسفنهم وجسورهم وكسر الجسور وأغرق السفن ولم يبقى للمسلمين شيء يعبرون به. فس قال سعد بن أبي قاص لسلمان الفارس أعطنا من يعني من آرائك لأن رضي الله عنه كان دراين في الحرب وهو الذي أشار في على المدينة في عام الأحزاب. فقال والله لا لا حيلة في هذا البحر بين أيدينا وليس معنا سفن ولا جسور ولكن دعني أنظر في القوم إن كانوا على ما ينبغي وهم أهل للنصرة فليس بنو إسرائيل بأولى منا من النصرة والله عز وجل قد فلق البحر لهم وعبر فذهب فوجد القوم فرسانا في النهار ورهبانا في الليل في الليل ركوعا وسجودا وفي النهار يصبحون معدات الحرب ويسعدون، فرجع إليه بعد ثلاث وقال إني وجدت القوم على أحسن ما يرى ولكن توقع الله فنادى سعد بالرحيل وأنه سوف ينفذ البحر وقال إني مكبر ثلاثا فإذا كبرت الثالثة فخوض البحر باسم الله ففعلوا فيقى سبحان الله إنهم عبروا كله بخيلهم ورجلهم وإبلهم حتى إنه بعض المؤرخين ذكر أن الخيل إذا تعبت أنشأ الله لها ربوه تقف عليها وتستريه هذا نصر ليس لنا به طاقة لكن من الله عز وجل ولهذا قال هنا لا تراؤوا الكافرين ولا تطيعوهم استجلابا للنصر أو خوفا منهم لأن لكم وليا أعظم, أعظم منهم عز وجل وهو الله بل الله مولاكم وهو خير الناصرين هو خير الناصرين يعني خير من ينصر بل هو خير الناصرين وأعظم الناصرين وأقدرهم وأقواهم عز وجل إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخضلكم فمن ذا الذي ينصركم بعده لا أحد إذن يقول الإضاب هنا من أحسن ما يكون في هذا الموضع فلله مولاكم وهو خير الناصرين أي خير من ينصر في هذه الآيات فوائد أولا فضيلة الإيمان حيث يوجه الخطاب للناس بوصف الإيمان في مقام الإرشاد والتنبيه وأن الإيمان مقتضى للامتثال ومن فوائده أن لأنه لا يجوز لنا أن نطيع الكافرين لأن طاعتهم وسيلة إلى الكفر تطيعوا الذين كفروا يردوكم على عقابكم يتنطلبوا خاسرين ومنها وجوب الحذر من الكفار وجوب الحذر وأنهم لا يمكن أن يدبروا أمرا فيه مصلحة للمسلمين والإسلام أبدا لا يمكن مستحيل حتى أولياء حتى الحلفاء الذين يكون بي يكون بينهم وبين المسلمين حلف لا يمكن أن يحالف المسلمين إلا إيش؟ لمصلحتهم قطعا فخزاعة كان بينها وبين الرسول عليه الصلاة والسلام حلف في سلح حديبيا لكن لمصلحتهم ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن أن طاعة الكفار نتيجتها الحتمية الكفر. تقوله يردوك على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. كيف ذلك؟ الكفار يأخذوننا شيئا فشيئا. يأخذوننا شيئا فشيئا. يريدون علينا يريدون علينا أشياء نطيعهم فيها. ويقفون عند هذا الحد. لا ما يقفون يدخلون أشياء يدخلون أشياء حتى ننقلب على عقابي وليس معنى ذلك يعني أن نسجد لهم وركع لهم لا إذا خرج الإنسان من دين كفا ولهذا يذكر عن بعض رؤسائهم أنه قال نحن نسعى للتنصير لا من أجل أن نخرج المسلم من دينه إلى النصانية لأن دين النصريه معروف بعيد عن الفطرة وأعني بدين النصريه الذي هم عليه الآن أما ما جاء به المسيح فهو حق لكن ما جاء به المسيح قد انتهى ونسخ بالدين الإسلامي يقول نحن لا نريد أن نخرج المسلم من دينه إلى النصري لكن يكفينا أحد أمري إما أن نخرجه من دينه إلى لا دين ويقوم بهميا ليس همه إلا بطن وفرج وتمتعه وإما أن مشككَه في مشككَه ومعلوم أن الإيمان لا لا لا صح مع الشك الإيمان يقي إذا كان عند الإنسان أدنى تردد فليس بموه لا بد من إيمان لا إيمان مع التردد فهم يقول لك هذا يكفي أن نخرجه إلى أن يكون بهيميا أو مترددا شاكيا حائرا هذه نتيجة كفرية هذه نتيجة كفرية ومن فوائد هذه الآية أن الكفر خسار لقوله فتنقلب خاسرين وإذا كان الكفر خسارة فالإيمان ربح ولهذا لا نجد أحدا أربح من المؤمن في هذه الدنيا حتى لو كان فقيرا ولو كان وحيدا ليس عنده أموال ولا بنون فإنه أربح من الكافر لأن الكافر قد خسر الدنيا والآخر لم يستفيد من دنيا حقيقة أن الكافر لم يسافر من الدنيا، وإنما يعيش كما تعيش البهائم، كما قاله أعلم الناس، كما قاله أعلم العالمين، قال والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأعناق، سبحان الله، مثال منطبق تماما يأكلون ويتمتعون كما تتمتع الأعناق. والنار مثوى لهم نتيجة سيئة النار مثوى لهم يخرجون من الدنيا والعياذ بالله التي نعلم فيها إلى نار جهنم وحينئذ يكون خروجهم أشد وأصعب بخلاف المؤمن صلى الله عليه وسلم وإياكم منه. المؤمن يخرج من الدنيا ونكدها وتنغيصها إلى دار النعيم إلى دار النعيم كما قال تعالى الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم عند موتهم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون وهذا من هذه الآية تدل على نعيم القبر لأنه يقال ادخل الجنة الآن من موتكم وقد ثبت في الحديث الصحيح أنه يفسح له في قبل مد البصر ويفتح له باب إلى الجنة ويأتي من روحها ونعيمها كما هو معروف ومن فوائد هذه الآية الحذر الشديد أو التحذير الشديد من طاعة الكفار وولايتهم ومع الأسف الشديد أننا نحن اليوم قد هان علينا الولاء والبراء الولاء والبراء الذي يجب أن يكون من المؤمن وهو الذي به يذوق حلاوة الإيمان مفقود إلا ممن شاء الله كان الناس أدركناهم إذا ذكر النصراني تقشعر الرجل شعر الرجل أعوذ بالله نصراني أو لهود الآن الآن يقال إن بعض الناس من المسلمين يصف النصراني بالأخوة بالأخوة أخونا فلان كيف أخونا فلان طرعيم عليه الصلاة والسلام ماذا قال هو قومه إن برأو منكم ومن ما تعبدون من دون الله تبرعوا منهم قبل أن يتبرعوا من الأصنام إن براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدى بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا إلى متى حتى تؤمنوا بالله وحده والله عز وجل يقول قد, قد كان لكم أسرة حسنة قد كانت لكم أسرة حسنة في إبراهيم والذين معه هذه الأسرة الحسنة أن نتبرأ من الكافرين أن بغيضهم أن نعتقد أنهم أعداء مهما ألان لنا القور وزخرفولنا فهم أعداؤنا والله لن تعود هذه الأعداء ولاه أبدا إلى يوم القيامة. طيب إذا يجب علينا أن نحذر وهنا نوجه الخطاب إلى وليات الأمور وإلى عامة الناس بالتحذير من الكفار. ولايتهم وننصحهم بأن يتخذوهم أعداء أعداء حقيقيين كما هو الواقع كذلك أيضا الرعية يجب عليهم أن يبتعدوا عن الكفار ولا سيما في هذه الجزيرة لأن هذه الجزيرة لها شأن خاص في إبعاد الكفار عنها. قال النبي عليه الصلاة والسلام في مرض موته عند فراقه الدنيا يوصي أمته يقول أخرج المشركين من جزيرة العرب أخرج المشركين من جزيرة العرب ويقول لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما الأول في الصحيحين والثاني في مسلم ويقول فيما صح عنه أيضا أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب وننصح حيوانا العامة بأن يأخذوا بعين الاعتبار هذه الوصية من الرسول عليه الصلاة والسلام وأن لا يحضروا لهذه البلاد أحدا من اليهود أو النصارى أو غيرهم من الكفار إلا للضرورة القصوى في حدود معينة في حدود معينة يعني بمعنى أن لا يحضرهم على سبيل الاستيطان المؤبد بل يحضرونهم عند الضرورة وبقدر الضرورة مدة معينة لا على سبيل الاستيطان المؤبد. طيب ومن فوائد هذه الآية اثبات الآيتين إثبات الولاية لله تعالى إثبات ولاية الله للمؤمنين لأن قال يا أيها الذين آمنوا ثم قال بل الله مولاكم وهذه الولاية خاصة لأن ولاية الله للخلق نوعان عامة. عامة لكل أحد وهذه معناها تولي الأمور تولي الأمور سواء بنصر أو بخذلان انتبه هذه الولاية العامة معناها إيش؟ تولي الأمور بنصر أو خذلان أو غير ذلك المهم متولي الخلق هو الله عز وجل هذه ولاية عامة ومنها قوله تعالى حتى إذا جاء أحدكم موت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق أما الولاة الخاصة فهي خاصة بالمؤمنين الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والله ولي المؤمنين وهو عز وجل ولي المتقين فالولاء هذه خاصة ومعناها أو مقتضاها أن الله سبحانه وتعالى يتولى هذا الذي استحقها باللطف والعناية يوفقه ويفسر هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها يعني أن الله يسدد في جميع تصرفاته إذن هذه ولاية خاصة تختص بمن يستحقها من المؤمنين المتقين هنا بل الله مولاكم من المراجبها العامة والخاصة الخاصة طيب ومن فوائد هذه الآية أن الله عز وجل ناصر لأوليائه ناصر لأوليائه لقوله وهو خير ناصر وهذه من ولايته فإن قال قائل كيف نجيب عما أخبر الله في كتابه أن من الناس من قتل الأنبياء بغير حولكم كيف نجيب عن ذلك فالجواب عن هذا من أحد وجهين الوجه الأول أن المراد بالنصر أو الوعد بالنصر لمن أمر بالجهاد إن الله ينصر لأن الله لا يكلفه بشيء إلا والعاقبة له فيه وأما الذين قتلوا من العنبياء فإنهم لم يؤمروا بالجهاد والوجه الثاني أن نقول إن النصر نوعان نصر شخصا بمعنى أن الإنسان يدركه بشخص ونصر معنون بمعنى أن الله ينصر ما, ما من من جاء بهذا ولو بعد موته ولو بعد موته ولهذا تجدون أمة أمة المسلمين تجدون تجدون أقوالهم كأنهم أحياء أحياء بيننا أليس كذلك؟ ألا أمة أقوالهم حية؟ فكأنه ما أحيى أنت إذا أخذت كتابا لعالم من العلماء وقرأته وانتفعت به فكأنما درسك هذا العالم إذن هذا نصر ولا لا هذا نصر نصر لمبدئه وهدفه ودعوته هذا نصر في وجه ثالث أيضا أن نوزع النصر على الزمن فنقول النصر قد يكون في الدنيا وقد يكون في الآخرة والذين قتلوا من العنبياء سوف يكون نصرهم في الآخرة عندما يختصمون مع أقوامهم لأن لأنكم لاحظوا يا أخوان إن, أن أهل الحق وأهل الباطل يوم القيامة يختصمون عند الله يختصمون فيقضي بينهم فيما هم فيه يختلفون أنتم لا تظنوا أن الخلاف الذي يقع بين أهل الحق وأهل الباطل ينتهي بالدنيا لا سوف يحكم الله بينهم يوم القيامة وينصر أهل الحق تنتفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم قيامه يفصل بينكم ثم إلىنا مرجعهم فنوبهم بما كانوا فيه يختلفون أو أو آية نحوها أ أظن آية كذا المهم على كل حال آيات متعددة تدل على هذا إنكم إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم قيامة عند ربكم تختصمون عند ربكم تختصمون إذا إذا حكم الله للحق على الباطل يوم القيامة فهذا نصر ولا لا نصر فصارت الجواب على هذه الآية من ثلاثة أوجه إما أن نقول إن الذين وعدوا بالنصر هم الذين أمروا بالجهاد أو نقول إن النصر نوعان نصر لشخص منصور يدركه في حياته ونصر لدعوته وما جاء به وهذا يكون ولو بعد وفاته أو نقول إن المراد بالنصر نعم هو النصر يوم القيامة عندما يختصمون عند الله عز وجل قال الله تعالى إن لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم العشهاد نعم رددنا إلى قوله سُئِلَتْ عَلَيَاهِ الَّذِينَ آمَنُوا لَتَكْتُمُ الْيَهُودَ وَالنَّاصْرَانِ نعم كل يهودي وكل نصراني لا العاين صريحة فريقا من الذين أُوتُوا الكتاب لأن طفو بعض أهل الكتاب معهم نص معهم نص لكن مو كلهم ثم أهل الكتاب في الحقيقة بالوقت الحاضر ما فيهم نص لأن اللي اللي فيهم مودة للذين آمنوا أو هم أقرب الناس مودة هم الذين إذا سمعوا ما أنزل الرسول ترى أنهم تفضوا من الدم مما عرفوا من الحق حتى لا قريبين من المؤمنين أدنى دعوة يتأثرون فيها ويدخلون في الإسلام لكن صار اليوم كيهود الأمس معاندون ضد الإسلام ولا ولا يريدون أن تقوم الإسلام قائما في الوقت في الوقت الحاضر هذا هو هو ولهذا لا تجد نصرانيا عنده علم إلا ولا إلا لا يستطيع إلا لا يستطيع يؤمن لكن جهال النصارى يمكن يؤمنون لو كان هناك دعات حقيقة في المسلمين لا كان كثير من النصارى يدخلون في الإسلام الجهال منهم لكن اللي عندهم علم الله أعلم القلوب يدي الله لكن بعيد أن يدخل فلسطين نعم ذكر بعض المفسرين أن من الإسرائيل أو أن فرعون والقوما لما تبع موسى يعني تأخ... بقي منهم عدد لذلك يدخلوا البحر فأنزل الله ملائكة و... وقذفوا به من البحر فأنتي شيء الله الله أعلم لكن يجب أن نعلم أن ما ما لم يكن في القرآن وصحيح السنة من الأخبار فإنه لا يصدق ولا يكذب. لأن الله قال لمأتهم من أبو الذين من قبلهم قوم قبل نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله إذن ما نتلقى أخبارهم إلا من الله عز وجل إما من كتابه أو من صحيح السنة وما عدد ذلك فإنه يتوقف فيه نعم ابدا ما نعلم عدته هذا كله ما نعلم صلى الله عليه وسلم الناس صلى الله عليه وسلم وينهم مشكل هل هذا خاص برسول الله معلوم كل القرآن موحى إليه لكن هل الخطابات اللي في القرآن والنداءات اللي في القرآن للرسول وأصحابه فقط يا, يا أيها الذين آمن هذا وصف يمكن إلى يوم القيام لكن أقصد أشخاص هل حصل شيء من هذا في أحد النبي صلى الله عليه وسلم من الصحافة أو لها سبب نزول أبدا ما ما, ما ما أعلم أن أحد إلا الذين ارتدوا ولكن الذين ارتدوا من العرب ما هو علشان الكفار ما هو الكفار نعم. الله أعلم يقولون ان اللي في الاهرام منهم انها اساده والله أعلم هذا هو التسليق اللي ذكر الله في القران ابدا لان قوله لمن خلفك ليس معناه لمن خلفك يوم القيامه يكفي أن بني إسرائيل يشاهدون ويتيقنون أن الرجل مات لانهم رهبهم كان يقتل أبنائهم ويستحي النساء جبروت مستبد ومثل هذا لا يمكن الإنسان يقتنع ويطمئن على أنه مات إلا بمشاهدته لأن الشيطان يأتيه يقول له وإن كانه حي وإن كانه سبح في طرف البحر ونجأ هنا كنت شخص يوم القيام يفتصم الناس لله عز وجل فيه نعم, نعم. هذه الخصومة أي فرقة النومية والكافية أو بين أي خصوم حتى لو بين مؤمن ومؤمن ؟ ظاهر كلام العلم أنه, أنه عام حتى بين أهل السنة والبدعة كما مر علينا في, إيش؟ في النونية مر علينا أنه عام حتى بين مؤمن المؤمن أما أصحاب الحقود ولا شك أنه بيقضي بينهم الذي لو حق على أخيه هذا عمره معلوم لكن حتى في الأمور التعب الشرعية إذا اختلفوا فيها وكان وكان بعضهم مثلا معاند، فالله يحكم بينهم. أما من كان الخلاف بينهم ناشئ عن الاجتهاد فلا أظن يكون بينهم خصومة. لأن حقيقة الأمر أن سبيلهم واحد. كلهم يريدون الحق. هنا لا لكن كل واحد منهم يعتبر مأجوراً. إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أثر واحد. ما في شبهه لكن, لكن كل واحد منهم على حق فيما في مذهبه اليه لانه, لأنه اجتهد فحكم بما يراه جدا. بما يراه أنه حق لكن ما يبين إن لا لا من ما يختصم هو خير <تصفيق> هناك ناصر ليس هذا من اهم الاحوال يعني تفضل بالتتهير أي نعم هذه هذه هذه من الفوائد يا رفاق أنه يوجد من ينصر غير الله عز وجل يعني يوجد أحد ينصر غير الله وهذا صحيح وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم من المثال لكن لكن الله هو خير النصر ما أنه يوجد خالق غير الله لكن الله أحسن الخارقين وكما ذكرنا لكم فيما سبق أن الخلق المضاف لغير الله ليس هو الخلق المضاف لله لأن الخلق المضاف لله هو إبداع والخلق المضاف لغير الله ما هو إلا تحويل وتغيير الشيء من, من شيء إلى شيء من سورة إلى صورة مثلا. نعم الطاع الوظفي 2017 عام هنا طاع الوظفي عام عاما لا لا لا ما لا قيدناها ماذا قلنا في الأمور التعبورية أما المسألة الصناعية هذه أو أسباب الرزق أو كيف تحريث الأرض لحظناها ما تطلل الله سنلقي في قلوب الله. Kaparulhuwa bi maasharqou billahi maamiyuladilbi sultana wa maalahu minna ruha tasamas wa alimin wa nafas Hattā ida fashiltum wa tenazatum fi al-amr waasaitum min ba'di ما arakum maa tukibboon. يريد man yuridu al-dunya wa minkum ولا قادعا فاعا والله هو حق عَلٍ على المطمئنين الحمد لله بس كفايه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اظن ما سبق اخذنا فوائده كله طيب سبق في الآيات الماضية التحذير من طاعة الكفار في أي آية أحمد؟ ارفع صوته. طيب واجب التحذير. الارتداد على العقب، نعم، والانقلاب بالخسارة، طيب، هل يشمل هذا أي طاعة كانت؟ خاء. نحن استثنينا بما أنك قلنا إن هذا أن تطيعوا إنما هو فيما تعبد به لله عز وجل. نعم. أما ما كان من صناعة ورحوها فلا تشمل هذه الآية. فلا يدخل في الآية، نعم. لا, لا يدخل في الآية، نعم. طيب. وسبق لنا قول قول الله فأتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة لماذا عبر عن الدنيا بالثواب وعن الآخرة بحسن الثواب؟ ما حضرت؟ إيه من إيه نعم إيه نعم لأن ثواب الآخرة إما نجاز الله العد الحسنة بمثلها، وإما الحسنة بمثلها؟ لا الثواب السيئ في مثلها. أما الحسنة في الصالحة فيلاعش لامثالها إلى سبع سبع ضعف. فذكر الله عز وجل هذا الثواب الحسن إشارة إلى أنه سيأتي بهذا هذا وأن الجزاء ليس جزاء مكافأة، إنما هو جزاء فضل وإحسان. ملا. نعم. نعم. وأن الدنيا ليس لها حسن أصلاً. في اسمه. وأن الآخرة هو الثواب لأن ثواب الدنيا مهما بلغ فهو ناقص مهما بلغ فهو ناقص بخلاف ثواب الآخرة وهنا قال حسن ثواب الآخرة وفي إشارة كما قلنا إلى تكفير سيئاته بما صنعوا طيب مرة علينا في الآيات السابقة إثبات المحبة لله علي يحب المحسنين وما هي محبة الله هل هي ثواب أم ماذا محبة الله هي ثواب والثواب من من أسبابها ولا من آثارها من آثار المحبة طيب هل أحد من الناس خالف في هذا أحمد؟ هنا، آه. خالف الجحيم ولا الخليلة؟ والأشياء فنفوا حقيقة المحبة بماذا فسروها بموجبها يعني؟ بموجبها ولا موجبها؟ الذي توجب. أقول بالموجب ولا بالموجب؟ بالموجب. الموجب يعني بما ينتج لا لا الكلمة التي قلت نحتاج الى تحتاج الى تحليل هل نقول بالموجب ولا بالموجب بالموجب بالموجب طيب المحبة الآن لها سبب السبب يسمى موجب ولها ثواب يسمى موجب فمثل اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم نقول موجب موجب لمحبة الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله والثواب على المحبة موجب فالموجب هو السبب طيب والمقتضي هو السبب والموجب هو الأثر والمقتضى هو الأثر نعم طيب لماذا يا عبد الرحمن بن داود فسر المحبة بأثرها أي بالثواب إلى إلا ما, ما يجلب لهم مصلحة أو يدفع أمره. والله سبحانه منزه منذر هذا. وغير. والمحبة قالوا عرض. لأن المحبة بي بي يعني لا تقوم إلا بجسم أو لا تقوم إلا قالوا أن المحبة لا تكون إلا بينه أحسن لا تكون بينه متجانسين ولا مجانسة بين الخالق والمخلوق أحسنت طيب بماذا نرد على هذا التعليل في الله يقول يقولون المحبة لا تكون إلا بين شيئين متجانسين نعم رجل ورجل أنثى وأنثى رجل وأنثى لا تكون بين شيئين متباينين لغير التباين فلا تكون بين الخالق والمخلوق نرد عليه نرد عليه نرد عليه بأن جميع الناس يحبوا مثلا تكافح هذا ليس متجانس أي مثلاً كربو إذا كان المحبة خاصة بين المتجانسين كيف يقبل الإنسان التكافح ميت طيب وأنت تحب التفاحة صحيح لكن هل هناك دليل من السنة على إثبات المحبة بين شيئين غير متجعن نعم ه عن إيش النخل النخلة؟ <تصفيق> <ما أذكرها؟ تصفيق> عن النخلة ما ذكر هذا بعد جبره عن أهل طيب كذا وكذلك أقر أبطلح لما قال أحب مالي إليا ها بيروح واضح فدعوهم أنه لا يكون محبه إلا بين متجانسين هذا دعوة باطل يكذبها الحس والواقع طيب مرة علينا إثبات الولاية لله وذكرنا أنها تنقسم يا حجاج لا ولاية خاصة ولا يعامل مثال الخاص خاصة أن الله ولي المؤمنين نعم الولاء الله ولي الذين آمنوا هذه خاصة نعم. والعامه والعامه يعني أنه الله يعني يمولي كل الناس يتولى امور كل الخلق كل الخلق سواء ودليله دليل او مثال لها كذا لانه نفي الولايه عن الخاصه عنهم الله لا لا لا نعم ثبيت الولاء العام قوله <تصفيق> قوله تعالى ثم رد الى الله و الى <تصفيق> حتى إذا جاء أحدكم موت توفته رسلنا وهم في الرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق هذا طيب وفيه آية جمعت بين الأمرين في قوله ذلك بين الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم فأثبتت الخاصة ونفت ونفتها عن الذين كفروا نعم ثم قرر الله تعالى سنلقي في قلوب الذين كفروا بما أشك بالله إلى آخر سنلقي الفاعل هو الله عز وجل وعبر عن نفسه تعالى بفعل يقتضي الجمع مريداً بذلك التعظيم أي سنلقي نحن ولا يمكن أن يراد به إلا ذلك لأن الله واحد ليس متعددا فلا يمكن أن يكون معه أحد بخلاف غيره فإنك إذا قلت لشخص سنأتيك يحتمل أنك أردت التعظيم ويحتمل أنك أردت الجمع لكن بالنسبة لله عز وجل لا يمكن أن يراد الجمع الذي هو التعدد وإنما يراد به التعظيم ويدل لهذا قوله تعالى في سورة الأنفال إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فالله سبحانه وتعالى هو الملقي لكنه يذكر نفسه تعالى أحياناً بصيغة الإفراد لأنه واحد وأحياناً بصيغة الجمع لأنه عظيم, لأنه عظيم قال الشيخ السلام بن تيمية ويحتمل أنه, يلقي أنه يذكر نفسه بصيعة الجمع لما له من الجنود العظيمة التي لا يعلمها إلاه فيكون هذا إشارة إلى أنه ذو عظمة وسلطان وجنود تفعل ما يأمر به جل وعلا وقول سنلقي في قلوب الذين كفروا السين تدخل على الفعل مضارع وتفيد أمرين الأول القرب والثاني التحقق فهي تفيد التحقيق من وجه وتفيد القرب من وجه آخر بخلاف سوفة فإنها تفيد التحقيق وتفيد الإمهال تفيد الإمهال ولهذا يكون سوف للتسويف والصين للتنفيذ أي القرب سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب فيها قراءتان الرعب والرعب وهذا يوجد في اللغة العربية كثيرا يعني التسكيل للتخفيف والحركة على الأصل مثل النهر والنهر هذه الرعب والرعب والمعنى واحد والرعب أشد الخوف وإنما ذكر الله عز وجل أنه يلقي الرعب في القلب لأن القلب إذا دخله الرعب فإنه لا يمكن أن يثبت البدن لو ثبت البدن أو حاول إنسان الثبات فإن قلبه من, شدة من الرعب سوف يحمله عن الأرض حملا ويفر ولا يمكن أن يبقى ولهذا نجد بني النضير لما ألقى الله في قلوبهم الرعب ماذا صنعوا؟ صار الواحد منهم ينجو بنفسه حتى إنهم كانوا من شدة من شدة خوفهم يحملون يعني الأمتعة ويخر البيوت يعني ما يقلعون الأبواب على تؤاده طمأنينة. من شدة الرعب الذي أصابه والرعب أقوى سلاح يكون على العدو فإذا ألقى الله الرعب في قلب العدو فإنه لي طيب سنلقي في قلوب الذين كفروا بما أشرقوا بالله ألبى هنا للسببية أي بسبب شركهم بالله وما يسميها العلماء مصدرية أي بشركهم وعلامتهم المصدرية أن يصح تحويل ما بعدها إلى مصدر إذا صح تحويل ما بعدها إلى مصدر فهي مصدرية وقد ذكروا أن لما عدة معاني ذكروا لها معاني عشرة مجموعة أو مشارا إليها في بيت من الشعر محفوظ عندكم إلا أن تكونوا قد نسيتمو الهداية نسيت. نسيت طيب من؟ نعم ستفهم شرط الوصل فاعجب لنكرها بكف ونفي زيد تعظيم مصدر نعم ستفهم شرط الوصل لنكرها بكف ونفي زيد تعظيم مصدري. الأخير هو المثال الذي معنا بما أشركوا بما أشركوا بالله أي بشركهم بالله حيث جعلوا الله تعالى شركاء ولكن هؤلاء الشركاء الذين جعلوهم مع الله إنما جعلوهم شركاء في العبادة لا في لا في الروبوبية ولهذا كان شرك العرب شركا في الألوهية لا في الربوبية ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن هلقهن العزيز العليم ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله قل من أرض ومن فيها سيقولن لله فهم يقرون بأن الله هو الخالق وأن ما في الكون ملكه وأن ما في الكون ملكه لا ينكرون هذا لكنهم يشركون في العبادة فيعبدون مع الله غيره ومع ذلك يدعون أنهم يعبدون هذه الأصنام لتكون شفعاء لهم عند الله فهم يقرون أيضا أنها دون مرتبة الله لكن عبدونها والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم يعني يقولون ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفا نعم يقول بما أشرك بالله ما لم ينزل به سلطان. ما تحتمل أن تكون اسما موصولا أي الذي لم ينزل به سلطانا وتحتمل أن تكون نكرة موصوفة أي شيئا لم ينزل به سلطانا والمعنى لا يختلف على التقديرين وقول ما لم ينزل به فيها قراءتان ينزل وينزل أي بالتشديد والتخفيف وقول سلطانا أي حجة وبرهانا فيجعلون الله شركاء لم ينزل الله بهم سلطانا أي ليس لهم بهم حجة طيب وقول ما لم ينزل به سلطانا القيد هنا لبيان الواقع وليس للاحتراز لبيان الواقع أي أن واقع هؤلاء الشركاء أنه لا سلطان ل لشركهم ولا دليل وليس المعنى أنهم يشركون ما نزل به ولو أشرقوا ما نزل به لكانوا على صواب لا لأنه لا يمكن أن يأتي سلطان أي حجة على أن الله له إيش شركاء طيب فإذا قال قائل ما الفائدة من ذكر هذا الوصف الذي يبين الواقع قلنا الفائدة في ذلك إقامة الحجة على أنه ليس لهم دليل في إشراكهم به ليس لهم دليل إلا بنوا على غير سلطان وعلى غير حجة نعم فإذا كان كذلك فالغرض من هذا التنفير عن هذا الإشراق عكس ذلك أن يأتي وصف لبيان الواقع من أجل الحث والإغراء على لزوم الحكم كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وإلى إذا دعاكم لما يحييكم فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدعو الخلق إلى ما يميتهم وإنما يدعوهم إلى ما يحييهم فالقيد إذن لبيان الواقع ولكن جاء به للحث والإغراء على إجابة دعوته كما أن مثل كما أن القيد الذي في الآية هذه ما لم يزل سلطانا لبيان قتلان هذا الإشراق وأنه ليس له دليل قال ما لم يزل به سلطانا وأعلم أن السلطان ما كان له صوت فالدليل يسمى سلطانا والامير على القوم يسمى سلطانا وولاة الرجل على أهله سلطان وهكذا كل ما كان له سلطة فإنه يسمى سلطانا طيب قد يكون السلطان بمعنى القدرة على الشيء مثل قوله تعالى لا تنفذون إلا بسلطان أي بقدرة ولا قدرة لكم على نفوذ أقطار السماوات والأرض قال وما هم النار وبئس مثوى الظالمين مأواهم أي مرجعهم النار فهم ليذب الله مغلوبون في الدنيا وفي الآخرة في الدنيا يلقي الله في قلوبهم الرعب فلا يقر فلا يقرون ولا يستقرون في الآخرة مأواهم النار والنار هي الدار التي أعدى الله عز وجل لأعدائه يعذبهم بها وهي موجودة الآن عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف حتى إنه تأخر مخافة أن يصيبه من وهجها عليه الصلاة والسلام ورأى فيها من يعدب نعم وبئس مثوى الظالمين بئس فعل جامد لإنشاء الدم لإنشاء الدم ويقابله نعمة وهذا الفعل يحتاج إلى فاعل وإلى مخصوص يحتاج إلى فاعل وإلى مخصوص فما فاعله مثوى وما وما المخصوص محذوف والتقدير هي أو النار وبئس مثوى الظالمين النار نعم وقوله مثوى المثوى المستقر الذي يثوى إليه الإنسان ويستقر فيه كما كالمسكن مثلا كالمسكن في هذه الآية الكريمة عدة فوائد الفائدة الأولى إثبات الأفعال الاختيارية لله لقوله سنلقي ثانياً أن من كمال الله عز وجل تجدد أفعاله التي تكون تابعة لإرادته وحكمته، لأن إلقاء الرعب في قول هؤلاء حادث أو قديم، ها؟ حادث حادث كيف؟ لأن سنوقف في المستقبل ثم هؤلاء متى ما توجدوا هل هم أزليون؟ هم حادثون وقلوبهم حادثة والرعب الذي يقع فيها حادث، وبه نرد على من أنكروا أفعال الله الاختارية وقالوا إن الله سبحانه وتعالى ليس له أفعال حادثة زعما منهم أن الفعل الحادث لا يقوم إلا بحادث فيلزم من هذا إنكار صفة القدم عن الله هذا على زعمهم ونحن نقول هذه دعوة باطلة. من يقول إن الفعل الحادث لا يقوم إلا بحادث؟ نحن نشاهد أفعال لنا <تصفيق> لم تكن لم تكن قديمة كقدمنا أليس كذلك؟ فالإنسان يتعشى اليوم غير عشاء بالأمس. فهذا فعل حادث في محتى. فلا يلزم أن يكون الفعل مقارن للفاعل أبدا لوجود الفاعل إذن نقول في هذه الآية رد على هؤلاء الذين ينكرون قيام الأفعال الاختيارية بالله عز وجل ومن فوائد هذه الآية بيان عظمة الله الأخ بيان عظمة الله من أين تؤخر نعم بيان عظمة الله من قول سنلقي فإن, فإن هذه الصيرة تدل على العظمة والتعدد التعدد والتعدد في حق الله محال فتعين أن تكون للتعظيم طيب من فوائد هذه الآية الكريمة أن محل الإرادة والتدبير للبدن هو القلب تقوله سنُلقي في قلوب الذين كفروا، وليس النحل هو الدماغ كما هو مشهور عند فلاسفة اليوم، فإن الدماغ في الحقيقة لا يدبر، الدماغ يتصور، ثم يرسل الصورة إلى القلب، والقلب يحكم. الدماغ في منزلة ما يسمونه بالسكرتير.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 مع تحيات إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة